نبارك للأمة فجر الخلافة وندعو الأنصار والإعلاميين بالذات إلى وحدة الصف الإعلامي التي لا تقل أهمية عن وحدة الصف في الساحات خصوصا أنه قد بدأت ظاهرة الأخبار الكاذبة المدسوسة من قبل أعداء الخلافة والدين لتضرب مصداقية الدولة والأنصار كما بدأت ملامح تشكيك ببعض الحسابات تغزو مجتمع أنصار الدولة بالتويتر وغيره من وسائل التواصل على النت ولأسباب واهية وهذا لا يليق بكم وبمن تناصرون لذا ندعوكم لضم جميع المؤسسات الإعلامية الناقلة لأخبار الدولة وللشخصيات البارزة في هذا المجال للتوحد تحت مؤسسة واحدة نطلق عليها بإذن الله مؤسسة صدى الخلافة لتتكون الصدى الحقيقي لها ينضم لها جميع من شهد لهم بالصدق والإخلاص أو أن تتم تزكيتهم من قبل المؤسسة وذلك لتضييق العبث على من يحاول ضرب مصداقية الدولة وأخبارها وإعلاميها كما نرجو من المؤسسة تعميما على الجميع نبذ الخلافات على الملأ كي لا يتدخل مثيروا الفتن بيننا وأن نعمل جادين لكسب الناس جميعا وانضمامهم لدولتنا سرا وعلانية لأن رسالتنا الأسمى والأعظم هي لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ قَلْبَ مْرُئٍ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا إذن دورنا الأول هو أن نكون هداة مهديين غير ظالين ولا مضلين محببين بالشرع ولسن منفرين منه سلوكنا في التويتر ووسائل التواصل الاجتماعي على النت هو الدعوة الحقيقية لصحة عقيدتنا هذا ونرجو من الجميع أفراد ومؤسسات الانضمام للمؤسسة وفقكم الله لطاعته ونور بصيرتكم بكل ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته